Book two, seitsemänkymusi: Sitta tunnu sabaun. Sitta wasabaun. Perustella jotakin kaksi. Ida sabab, ifnein. Ibda l asbab, itnein. Miksi et tullut? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ أُلين كنت مريضاً كنت مريضاً إن تولوت، كُسكا أنا لم آتي لأني كنت مريضاً أنا لم آتي كنت مريضاً ميكسي هانني لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ هان <تصفيق> اولي كانت تعبانه. كانت تعبانه. هان <تصفيق> اي هي لم تاتي لانها كانت تعبانه. هي لم تأتي لانها كانت تعبانه. ميكسي هانني تولدت. لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ عنده هو لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. هانني تولدت، كوسكا عنده هو لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي. لأنه لم يكن عنده et Miksi te ette tulleet? Mikset et tulleet? Mikset et tulleet? Mikset et tulleet? Mikset et tulleet? Mikset et tulleet? koska meidän tulleet? on rikki. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. ماكس، إيه مسابة الطولات؟ لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ هل مأهستوا فيات جوناستا؟ قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. هي إيفا لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. ميكسسينا تطلت. لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ إن سانت لوبا لم يسمح لي. لم يسمح لي. من أنا تللت؟ كُلّما سانت لوبا لم آتي لأنني لم يسمح لي. لم آتي لأنني لم يسمح لي.